بوك 2 تريسة ثلاثون ثلاثون في المطعم <تصفيق <تصفيق)> اثنين في المطعم اثنين ادن سوك او ديابل أريد واحد عصير تفاح. من فضلك واحد عصير تفاح. لدينا ليمونادا مولم. أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. لدينا سوك أو دماتي مولم. أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. ياس بيسأكال إتناشاشة صفرفنو فينو. أريد كأس نبيذ أحمر. من فضلك كأس نبيذ احمر ياس بيسأكال إتناشاشة بيلوفينو. أريد كأس نبيذ أبيض. من فضلك كأس نبيذ أبيض. ياس بيسأكال شامبانسكو. أريد قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. سكشلي ريبا. هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ سكشلي غوVEC كوميسو. هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ Сакаш ли свинско месо? Хел ту хибу лахмал ханзир? Јас би сакал нешто без месо. Уриду шејан бидуни лахм. Мен фадлак шеј бидуни лахм. Јас би сакал една чинија со зеленчук. اريد طبق خضروات مشكلة. من فضلك طبق خضروات مشكلة اياس بي ساكل نيشتو شيئا لا يحتاج لوقت طويل من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل هل تحبه مع الارز؟ هل تحبه مع الارز؟ جوساكاتيلي اوفا سو تستيتينيني هل تحبه مع المكرونه؟ هل تحبه مع المكرونه؟ جوساكاتيلي اوفا سو كومبيري هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ Ова не ми е вкусно. Ла ја губи таа. Ла ја губи е студено. Алтам баред. Алтам баред. Јас ова не го наречав. Лем атлубеа ова. Маа талбте ова. за текстовите и книгите посетете ја страната duplove.duplove.duplove. book2.d